بسم الله اللهم من الله ملئ قدرل الناس حسابهم وهم في غفله Hold on. بَلْ قَالُوا أَضْغَافُ أَحْلَامُ فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون One night. قُنَّهُمْ وَلْدًا فَإِن جئناهم ومَن نَّشَاءُ لُونَ وَكَم قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظَالِمُونَ وَأَنشَأ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ بِالْكِبَرِ قَالَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ 10. <تصفيق> وعلكم ṣīfūn يُحِنُّ لَيْلُهَا وَالنَّهَارُ لَافِظٌ لو كان في ذما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عن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 بلع <laughs> ال يسبحون و أما 111. خلق الإنسان من عجل 112. سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. فَثُمَّ أَتَوْا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّه قَوْمَ <تصفيق> لَنَسْخُ الوضع فَالْتُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا Oh <sighs> وهذا Oh I don't know. Oh 3 u <laughs> أفت لكم ولما تعبدون قويا قبنا جعلنا صالحين و جعل وَآذِنَ خَلَقْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ صَ مِنَ قَومَِّذينَ كَذَ بِ آتِنَ إِهُم كَُوا قَومَ سَءِم فَأَورَكَُهُم أَجمَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم 117. ففهمنا سليمان 118. وكلا آتينا حكما وعلما وَإكُم فَل وَ النَّ صََّ تَلَوزِلَكُم للتُح صِنَكُم مِ بَسِفُم 117. وكنا بكل شيء عالمين 118. وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّوَ وَأَنْتَ سجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله, وأأتيناه أهله, وأأتيناه أهله وادخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذلك 117. وانتجرنا له ونجيناه من الغم 118. وكذلك ننجي والذي أحصنت فرجا فنفقنا فيها 117. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 118. وتقطعوا قُلْ لَئِنْ حَاتَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَكُمُ أَن نَّرَىٰ أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب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 اننكم وما تعبدون من دون الله لا حسبهم ما انتم لهاردون يوم وغم فيها لا يسمعون ان الذين سبقوا لهم مننا حسناء اولى Come on.